يا دولة الاسلام يا دولة العدام يا دولة الاسلام نورنا ياك التوحيد تقوم يا دولة الاسلام يا دولة العدام يا دولة الاسلام نورنا ياك التوحيد تقوم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بالنسبه يعني للخلاف الحاصل ما بين الدوله وما بين خصومها ولا اقول الخلاف الحاصل ما بين الجبهه وما بين الدوله لان الخلاف حقيقه ليس بين الدوله وبين الجبهه فالدوله اعلنت يعني منذ بدايتها اي منذ ان انشقت النصره عنها انها لا تقاتل من نقث بيعتها معها ولا تقاتل من شق عصاها ولا تقاتل لكي ترغم الناس على الدخول في بيعتها بل إنها قد ترفعت عن ذلك وأنها لم تطالب حتى الجولان ولم تطالب الجبهة النصر بما أخذته هذه الجبهة من الدولة ولم تقل عنهم بأنهم لصوص وبأنهم قد سرقوا أموال الدولة بل سكتت عنهم لأنها قد خرجت ونظنها كذلك قد خرجت ولا نزكي على الله عز وجل أحدا إنما خرجت الثقيمة شرع الله جل وعلا وعلى لكن يعني من كانت يعني عنده خبيئه في قلبه فالله عز وجل لا شك بانه سيفضحه امام الناس قال الله جل وعلا لا تعرفنهم في لحن القول وقال الله جل وعلا قد بدت البغضاء من افواههم وقال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال ابن القيم عليه رحمه الله الالسنه مغاريف والقلوب قدورها وهذه المغاريف تخرج ما في القدور فالجبهه كما يتكلم البعض حينما تركت الدوله والدوله كانت تمدها بالمال وحينما قطعت هذه العلاقه مع الدوله الاسلاميه احتاجت للمال فدخل ضباع المكر وضباع الجهاد كما يسمون كشاف العجم وفتحوا ايديهم لهؤلاء الناس واعطوهم الاموال ومعلوم ان هؤلاء الناس لا يعطون المساعدات ولا الاموال بالمجان انما هنالك اثمان وثمن واسمان لهذه الاموال والجولان يعني بنفسه ولا اريد ان اتكلم عما عن تتحدث عنه الصحف مع انه ليس هنالك دخان بدون نار حينما يعني سئلا في الدقيقه اظن ال46 في لقائه مع الجزيره عن موقفه مع حكام الخليج او الحكام الذين يحكمون اهل السنه والجماعه وتكلم عن خذلان امريكا لهم انهم الان ليس لهم مصلحه الا مع من مع المجاهدين او المقاتلين الموجودين في سوريا وذكر ان هنالك الان تقاطع مصالح هنالك تقاطع مصالح ما هي تقاطع المصالح بالطبع المصالح أولئك لهم أهداف ولهم مطالب وهؤلاء يطلبون أموال يعني ما الذي يريده الجولاني من حكام الخليج حينما يقول تقاطع مصالح ما هي المصلحة التي يرجوها؟ أعظم مصلحة يرجوها من حكام الخليج هو الدعم المادي والدعم الإعلامي سواء الدعم من قناة الجزيرة أو الدعم من قناة العربية والدعم وكذلك الاعلام من ناحيه مهاجمه الدوله الاسلاميه والتقليل من شان الدوله الاسلاميه سواء الجزيره او غير الجزيره او كافه تلك المحطات واولئك ايضا يريدون يعني مصالح من هذه المصالح هو كف شر الرافض والزحف الرافضي وعدم اعلان بقامه الشرع الاسلامي وعرض هذا المشروع على الناس فمن تلك اللحظه اي من تلك الفتره التي اعلن واظهر فيها الجولاني نزع يد الطاعه من الشيخ ابو بكر البغدادي حفظه الله من تلك اللحظه بدا الجولاني في السقوط والهوي والتسفل فبدا من تلك اللحظه وبدا شرعيوه يهيئون الجنود ويهيئون الافراد لحرب الدوله الاسلاميه بالطبع كلهم قد امروا بحرب الدوله الاسلاميه سواء جبهه النصر او الجبهه الاسلاميه او جيش المجاهدين او احرار الشام او الجيش الحر او المجلس العسكري او الائتلافي كلهم خدوا امره لكن كل شخص كيف قتاله للدوله فهؤلاء قالوا نقاتلهم لانهم ارهابيون واولئك قالوا نقاتلهم لانهم غرباء واولئك قالوا نقاتلهم لانهم خوارج وهؤلاء قالوا نقاتلهم نقاتلهم لانهم بوغى فالموضوع الان يعني كلهم قد اجمعوا على قتالها سواء جبهه النصر او احرار او اشرار الشام كلهم قد اجمعوا بغض النظر هم نواه او ليسوا نواه هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر عندنا الذي يقدم والذي يؤخر على ماذا تقاتلونهم بالامس يعني في بيانهم حينما انزلوا قد اعذر من انذر كان يعني سبب قتالهم او اعلانهم للقتال ان الدوله الاسلاميه قد سرقت لهم بئر نفط في دير الزور وان اولئك الذين شقوا من ا النصرة انما هذه الاموال لا تعود لهم انما تعود لمن تعود لجبهه النصرة مع ان هذا السبب تافه جدا بامكان الشيخ البغدادي حفظه الله ان يطالب الجولاني بكل ما اعطاه سواء من الجنود او من الاموال التي اقتسمها من خزينه الدوله الاسلاميه نصفا بنصف يعني كل ما امتلكته الجبهه اي جبهه النصره قبل اعلان الانشقاق لو تعاملنا معهم بحسب الميزان هو حقيقه للدوله والدوله الان تسترد بعض اموالها هكذا نستطيع انه كيف لكن الشيخ ابو بكر البغدادي ترفع عن هذه المساله وعلى عنها ولم يعني يتكلم في هذا الموضوع بل هؤلاء الناس انما احتجوا بهذا الامر لانهم منذ فتره وهم يعدون الدراسات الشرعيه لمقاتله الدوله الاسلاميه هكذا يعني اشياخهم يصرحون والا فانه قبل الكلام عن بئر النفط الذي قاتلوا من اجله الموحدين تكلم يعني كبيرهم وامثلهم طريقه وهو العريدي قال اخر العلاج الكي وكذلك المجاهد الجزراوي الذي تبين في اخر الامر انه العطوي كذلك يعني يحرض في كل يوم قال وليس لكم الا الذبح ليس لكم الا الذبح فهم الان حقيقه يعني يعدون لكن هم لا نحتجون بانهم يحاربون البغى ولا يحاربون غير ذلك مع اننا يعني نجزم جزما يعني حقيقه ان الله عز وجل سيفضحهم وستظهر سواتهم امام الناس ولن يبقى لهم شيء قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين سيظهر الله عز وجل خبيئتهم وسيظهر الله عز وجل حقيقتهم هل يقاتلون من اجل الله عز وجل ام يقاتلون من اجل بئر نفط هل هم خرجوا من اجل البئر النفط سيظهر الله عز وجل من يدعمهم حاتم المطيري الغنامي دول الخليج التي قال بلسانه وبعظمة لسانه أن بينه وبينهم تقاطع مصالح كل هذا سيظهر على العلم لن يبقى شيء مخفي لن يبقى شيء مخفي هذه سنة من سنة الله عز وجل خذوها يقينا من كان يعني على خير فإن الله عز وجل سيظهر خيره أمام الناس ومن كان على شر فإن الله عز وجل سيفضحه ومن يظهره أسخط الله عز وجل برضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه وعاد مادحه من الناس داما له والله نحن عندنا في الأردن كثير من أهل الأردن من الشباب اكتشوه ممن كانوا يؤيدون الجولان ويغضبون للجولان ويغضبون لجبهة النصرة بدأوا يقولون عنهم بأنهم صحوات وبأنهم نوات الصحوات وبدأوا يتعودون منهم أنا لا أعني أفرادهم بل اتكلم عن قادتهم نحن نحن نعلم كثيرا من افرادهم حقيقه مغيبين ولا يعلمون شيئا بل يعني منهم يعني من افرادهم من نحسبهم والله عز وجل الحكيم ومن نحسبهم على خير ونسال الله عز وجل ان يلحق ان يلحقهم باخوانهم من الدوله الاسلاميه وان يتركوا هذه الجبهه جبهه الضرر التي قامت حقيقه لمناكفه الدول الاسلاميه نحن لو بحثنا في الدول الاسلاميه حقيقه هل يحاربون الدول الاسلاميه او محاربه الجميع للدوله الاسلاميه لاي شيء يحارب الدول الاسلاميه حقيقه ان ضربه الدول الاسلاميه لكونها دوله اسلاميه او للاسم فقط هذا الامر هين يا اخوان لكن هل يحاربون الدول الاسلاميه لانها جبهه اسلاميه هنالك جبهات كثيره هنالك الجبهه الاسلاميه وهنالك احزاب الشام وهنالك جبهه <تصفيق> النصر لكن لماذا تحارب الدول الاسلاميه تحارب اليهود اخوا الان يحارب لانه هنالك شرع يعني صدقوا واجزموا معي لو ان الجبهه الاسلاميه اقامت الشرع واقامت الشريعه لحاربوها فحقيقه الحرب ليست مرحه ليست حربا لمسمى الدول الاسلاميه انما هي حرب للشرع لانه هنالك تحكيم للشرع الان لا يريدون التحكيم الشرع طلب من الجميع محاربه هذا الشرع والشريعه فحقيقه الذي ينظر للجولاني هل يحارب الدول الاسلاميه كتنظيم كما يقول او كجماعه ام يحاربهم لانهم يعني يقيمون شرع الله عز وجل ان كان حقيقه قد غافل عن هذه المساله واسقط حكم الله عز وجل وحارب اماره الاسلاميه لانها تحكم بالشرع وهو لا يعلم حقيقتها ويا لها فرحه الامريكان ويا لها فرحه الكفار ويا ويا لها فرحه المرتدين بهذا الذي سيفعله لهم الجولاني الذي سيحاسبه الله عز وجل اشد الحساب يوم القيامه والله يا اخوان هنالك جنه ونار وهنالك في النهايه يعني ممات هنالك يعني لن تبقى يعني لن تبقى الدنيا لا للجولاني ولا لن تبقى للشيخ ابو بكر البغدادي حفظه الله لن تبقى لا, لا, لا لنا ولا لهم بل كلنا حقيقة سنلقى الله عز وجل إن خيرا فخير وإن شرا فشر لكن إن كان مشروعهم لمحاربة الدولة تحت مسمى البغي في النهاية سيسطط إمارة إسلامية شرعة في إقامة شرع الله عز وجل مباشرة ولم تنتظر إذنا من الناس ولم تتحاكم إلى الناس فيا ويل الجولان من الله عز وجل ويا فضيحته يعني في الدنيا قبل الآخرة إياك أن تكون كفقراء اليهود ذا دنيا ولا اخره معذب في الدنيا ومعذب في الاخره والله قد سقط رصيدك امام الناس وسقطت يعني هيبتك عند كثير من الموحدين وعند كثير من الاسلاميين بالامس كان يذكر القنيط والان اصبح يعني شخص منسيه ولا يذكر الان المحيسني ايضا خلفه الجولاني بالامس كانت كثير من الناس تهتف باسمه وكان بعض الناس لا يستطيع ان يتكلم عنه كلمه واحده الان اقل الناس يتكلم عن الجولاني حتى عوام من الناس والله عوام الناس يتكلمون يقولون ما بال الجولاني ما باله ما الذي غيره ما الذي حصل معه لماذا يفعل هذه الافاعي حقيقه يعني هنالك تغير كثير عند كثير من الناس وفي موقفه مع الجولاني حقيقه الذي يسقط من عين الله عز وجل سيسقط من عين المؤمنين وسيسقط من عين الناس والذي سيثبت على الحق سيرتفع في عين الله عز وجل وسيرتفع في عين المؤمنين حتى سيرتفع في عين الكفار كلهم سيجعلون له شان فالذي يحدث حقيقه سنه من سنن الله عز وجل نحن نؤمن بكتاب الله عز وجل ونؤمن بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيثه من الطيب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين فالعاقبه هي حقيقه للمتقين وهذه يعني اول المعركه معركه تسقط فيها الدماء حقيقه وتسقط فيها كثير من الاسماء الموهومه والشخصيات المزعومه والكاذبه الدعيه على هذا ما الجهاد وعلى هذا الدين وحقيقه يعني القاعده ان لم تدرك نفسها فسيكون الجولان هو اول من يسحبها الى الهاويه ان كانت ان تريد ان تنجو بنفسي فلتقطع فلتقطع هذا العضو الفاسد وتقطع هذه هذا هذا هذا الوزن الذي سيأخذها الى الهاويه ولتتمسك بما يرفعها مع الله عز وجل ويرفع مكانتها ويعيد ويعيدها الى المكانه العاليه نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحقن دماء المسلمين وان يحفظهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالما الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمقتدر فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء وراسط مستقيم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم